فَرَأَوْا لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ سَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ رَأَيْنَا آمَنُوا لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين